قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ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 لك لا تأمن هنا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب واننا له لحافظون قال انني لا يحزنني تَلذهبَبُوا بِهِ وَأَخَابُ أَن يَأكُ لَهُ الذِئْبُ وَآ تُنْ عَنْهُ غافِلُون قالَاوا لإِن أَكَ لَهُ الذِئْبُ وَنَحْنْ رُصْبَةٌ إ إِذَا لخاسرون.